بسم الله الرحمن الرحيم والمسنا يَوْمَ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ and I'm not كما انفراتا ويل يوم إذن للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل يدي ثلاث شعاب لا قليل ولا يغني من المهام إن ترمي بشغل كان كأنها كان I'll be right <laughs>